أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً انعما منفهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون وَاتَّخَذُوا من دون الله الهات لعلهم ينصرون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 خلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون